والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج ا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من و ع م ر ولا ينقص من ع م ر كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون ح ل ي ت تلبسونها وترلف ل ك ف ي ه مواخر لتبتغو م ن فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري ل أجر مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاء ولو سمعوا مستجابوا ا ا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ي ن ب ئ ك مثل خبير. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 ويل المغضوب عليهم ولا الضالين. ق ر أ ه ا إلى الله والله والغني الحميد إ ي شئ ي ذ ه ب ك م ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة و ز ر أخرى و َ إ ِ ن تَدْعُ مُطْقَلَةٌ إلَى حِمْلِهَا دَيُحْمَلْ ا مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ دَقُرْبَ إِنَّمَا ت ُ ب ْ ذ ِ ر ُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ب ِ ا ل ْ غ َ ي ب ِ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ